ذهب أحد تجار الجواهر من عدن إلى بغداد قاصدا قصر الخليفة المنصور ومعه جواهر كثيرة وأحجار كريمة فأخذ المنصور منه استحسنه من الجواهر وأعطاه س ر ة بها مئة دينار انصرف التاجل مسرورا وبينما هو في طريقه على شاطئ النهر وكان اليوم ق ا ئ ض ا أراد أن يتبرد بماء النهر. فوضعت يابه وتلك الصرة على الشاطئ ونزل إلى النهر. فمر الطائر الغراب فقطفت الصرة وهي تحسبها لحما وطارت في الأفق ذاهبة بها. حزين الرجل حزنا شديدا ويأس من عودة ماله وأصابه الهم والمرض. وبلغ خبر الرجل إلى الخليفة المنصور فأحضره وقال له لو جئت إلينا حين وقع لك هذا الأمر. لكنا بحثنا لك عن وسيلة نرد بها مالك ولكن إلى أي الجهة طار الطائر؟ أجاب التاجر طار ج ه ه الشرق فوق هذا الجبل الذي يلي قصرك يا مولاي فدع المنصور شرطيه الخاص وأمره بتفقد أحوال تلك الناحية ولم ي م ض وقت طويل حتى عاد الشرطي برجل ويقول ويردد بين الناس أنه عثر على مبلغ من المال ولم يعرف صاحبه أوقف الشرطي الرجل أمام المنصور فبدره المنصور ق ا ئ ل ا له أين المال الذي سقط عليك من السماء والتجري ينظر ويتعجب فقال الرجل ها هو ذا يا مولاي ثم أخرج الصرة فقال المنصور احكي لي ما حدث فقال الرجل بينما كنت أعمل تحت نخلة إذ سقطت أمام الصرة فأخذتها وراقني منظرها فقلت إن الطائر اختلسها من مكان ما فحتفظت بها حتى أعرف صاحبها. فعجب المنصور من ذلك، وقال وقال له لقد علمت بما لقد علمنا بما قلته للناس ولك ولك منا مكافأة على ذلك. ثم أعطاهم أ ث دينار. ف ر ح ل تاجر وأثنى على المنصور ق ا ئ ل ا حفظ ك ا ل ل ه يا مولاي للبلاد والعباد. تعجب الناس عند سما ع ه م الحكاية من ذكاء المنصور وحيلته. قال تعالى